بوك تو أتوى نيج أربعة, وسبعون. أربعة وسبعون. رجاء الشيء, رجاء الشيء. لا تدنا هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ كيرم نتوربيدرا من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. كيشيربيدرا كيرم من فضلك أقصر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. هل تُظهرني هل يمكنك تظهير الصورة، تحميد الفيلم؟ هل يمكنك تضيير الصور، تحميد الفيلم؟ الصور موجودة على السيد. الصور موجودة. على ال سي دي في الكاميرا الصور موجودة في الكاميرا ما هل يمكنك اصلاح الساعه هل يمكنك az üveg széttörött, vagy eltörött? Ez Zuzsázsú Telif. El Zuzsázs Telif. El az elem üres. El Battaria tu Feriha. -bat Ki tudja vasalni az inget? Helium Kamisz. هل يمكنك كوي القميص؟ كتوجا تسيطني أندragot. هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ مكتوجا ياويتني أصبيوكت. هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ سيباروزيك. أتدخن السجار؟ أتدخن السجار؟ دوايزيك. أتدخن السجائر؟ أتدخن السجارة؟ بيبازيك. أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟